وَأُلُؤُ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُحَاجِرِينَ إلَّا إلَّا أَن تَصْعَلُ إلَى أَوْلِيَاءِكُمْ مَعْرُوفاً كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُوبَعَ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 وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ رَّبَّنَا وَعَدَنَّا اللَّهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا مُرًا وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فرجه ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورت وما هي بحورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لآتوها وما تلفثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عاهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا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 ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله المعوقين منكم والقائلين لإخوانهم هلن إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء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 ولو كانوا فيكم ما قاتلوا إلا قللا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرد الله واليوم الآخر لمن كان يرد الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا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 لشيء قديرا يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتم تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن, فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا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 المسلمون والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين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 أفسرته وأجر عظيمة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أي يكون لهم الخيار إذا قب الله ورسوله أمرا أي يكون لهم الخيارة من أمرهم.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 ولكن الرسول الله وخاتما النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا ايها الذين امنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكره واصيلا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 وَإِذَا سَأَلْتُمُهُمْ نَمَتَ عَنْ فَاسْأَلُوهُمْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ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 والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملو بهتانا وإثم مبينا يا أيها النبي كل أزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين يدنين عليهم من جلابي بهن عرفنا فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم، فإن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم ضردو والمرجفون في المدينة لنغر أنك بهم.